م و س ل ع ه ا ل آل ن ا <تصفيق> ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا ا ل ا م س ت ق ي م صراط الذي الله ح موسوعه النابلسي و للعلوم ا ب ل ا س ل ه ج م ي ع ا لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون أ بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ت ف ر ق و ا واختلفوا من ب ع د ما جاءهم ا ل ب ي ن ا ت أ و ل ئ ك ل ه م ع ذ ا ب عظيم ي و م تبيض وتسوت وجوه وتسود وجوه ف أ م ا ا ل ذ ي ن س و ت ج ل ه م أ ك ف ي ه بعد إ ي موسوعه ا ن ك م ف ذ ا ب بما ل ن تكفرون ا ا ل س ي وجوههم ففي رحمة ا ل ل ه هم فيها خ ا ل د و ن تلك آ ي ا ت ا ل ل ه ه ن ا ع ل ي ك ب ا ل ح ق وما الله يريد ظلما للعالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمتم أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ولا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ن س و ا ا ل ل ه ف ن س ا ه أنفسهم م أ و ل ئ ك هم ا ل ف ا س ق و ن ل ا ي س ت و ي أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر وأصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل م ي ه 「私 ل ち ي 声を聞いてくれれば」 ه و الرحمن ا ل ر ح ي م و ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ا ل م ل ك الاسلاميه م ل ك ل ق د المؤمن ا ل ه م المتكبر العزيز الجبار, العزيز الجبار المتكبر سبحان ا ل ل عما يشركون موسوعه النابلسي ل ل ق ا ا ا ر ص للعلوم الاسلاميه ء ا ن ى تسبح ه م في ا ل س ا و